تبريد ولا شيء من هذا الرطب إذا أخذته يخرب علي إلا بعناية فأنا أريد منك أن توافق أن نصرف الرطب إلى قمح فقال الآخر أنا موافق على هذا لكن هل الشرع يوافق إن وافق الشرع فأنا موافق أنا لا أحب لك الضرر فأتي إليك حالة كونك مفتيا او قاضيا لتحكم بينهم او لتفتيهم بالصواب هم متفقون غير متنازعين لكنهما يلتمسان العقل الصحيح ما يريدان شيئا فيه خلل فهل توافق على هذا لا وقل لا أنتم راضين بهذا كلكم لكن الشرع لا يوافق على هذا لأن هذا منهي عنه نهى عنه الصادق المصدوق نهى عنه المشرع عليه الصلاة والسلام فما يجوز أن تسلم في بر وتصرفه مثلا إلى شعير ولا تسلم في تمر أو رطب وتصرفه إلى بر أو شعير أو زبيب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره لا يصرفه إلى غيره متى هذا؟ يعني قبل التسليم قبل التسليم ما يجوز أن يصرفه إلى غيره ايا كان لكن بعد التسليم يجوز إذا استلم المشتري مثلا الرطب في واحد رمضان وقال له يا أخي أنا استلمت ما في ذمتك لكن الرطب الآن يشغلني ويحتاج إلى مؤونة وأنت تستطيع أن تتصرف فيه لأنك تعرف طرق تصريفه فأنا أريد منك تعطيك الآن هذه الكيلوات الرطب ألف كيلو رطب لتعطيني بدلها ألفي كيلو قمح رطب بقمح فهل يصح؟ يصح هذا وهل يكون في تأجيل؟ يقول إذا نصبر علي أسبوع أو شهر؟ لا لابد يدا بيد باع رطب بقمح التفاضل جائز كيلو بكلوين لانها اجناس متفاوتة فيجوز بيع كيلوين رطب مثلا بكيلو قمح او العكس اذا استلم جاز نعم وقال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي قل للقاضي أبي يألى رحمه الله يقول يجوز أخذ العوض عنه أخذ العوض يعني الدراهم أو عوض آخر يقول لأنه شيء في الذمة موجود في الذمة موصوف في الذمة فيعطيه إياه بشيء موجود حاذر ينقده ولا يصح من ذمة إلى ذمة يقول كله مؤجل لا يقول إذا كان أحد العوضين حاذر فيجوز هذا نعم فصل ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ولفظه لا يحل ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه كالطعام قبل قبضه ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل القبضه وعن ربح ما لم يضمن انت لك عند صاحبك صاحب البستان 1000 كيلو من البر اشتريتها منه منذ 6 اشهر وادفعت القيمه والان البر جاهز لكنك ما استلمت فجاءك شخص وقال لك اريد ان اشتري منك القمح الذي لك عند فلان يتعبك الاستلام بيعه علي وأنا أذهب وأستلم منه فوافق صاحب القمح على أنه يبيعه لكن خشيا أن يكون هذا لا يجوز في الشرع فأتيى إليك يستفتيانك فهل تجيز له بيع قمح اشتراه قبل ستة أشهر ولم يقبضه إلى الآن هل يتجيز له بيعه لا ما أجيز أقول لا ما يجوز لأن القمح هذا في ضمان من في ضمان صاحبه صاحب البستان. وهل يجوز للآخر الذي لم يدخل في ضمانه أن يبيعه لا نقول انتظر إذا قبضته وأصبح في ضمانك فبيعه فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه اي طعام اشتريته من شخص ما ما يجوز لك ان تبيعه وانت لم تقبضه بعد لانك في هذه الحال لو تلف كان من ضمان صاحبه ولا يجوز لك ان تتصرف فيه انت ببيع وهو ليس في ضمانك نعم ولا تجوز التوليه فيه ولا الشركه لما ذكرنا في الطعام ولا الحواله به لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض الفسخ نعم ولا تجوز التولية فيه ولا الشركه لما ذكرنا في الطعام التولية والشركه مرت علينا قريبا لعلنا ما نسيناها التولية ما هي هي بيع الشيء برأس ماله يأتي شخص ويقول أنت أسلمت إلى فلان مثلا بألف كيلو من, ال... من الرطب وأنت إذا استلمت ألف كيلو من الرطب يتعبك ويخرب عليك بع علي نصفه بنفس القيمة بنفس القيمة التي اشتريت من فلان هل يجوز لا قال لا يجوز التوليه لانك بعت شيئا ما استلمته فلا يجوز ان تبيعه والتوليه نوع من انواع البيع الا بيع براس المال ولا الشركه فيه يقول مثلا اشركني فيما اشتريت من فلان انا وياك في شركاء يقول لا يجوز لان الشرك بيع كذلك لما ذكرنا في الطعام ولا الحواله به الحواله به يعني لا تحول عليه ولا تحول بالقيمة يعني ما يصح فيه التحويل تحويل شخص على آخر بشيء من السلم لأنه ما تم إلى الآن وهو عرضة للفسخ لأنه بيع مؤجل والغالب أن الأجل في حدود السنه مثلا فما يجوز حينئذ لانه عرض للفسخ فاذا فسخ اختل البيع وحصل الشجار والنزاع نعم ولا تجوز الحواله على من عليه سلم لانها معاوضه بالسلم قبل قبضه ولا تجوز الحواله على من عليه السلم ما تحول عليه بالسلم الذي له عندك ولا بالقيمة التي عنده لك أنت دفعتها له قبل فترة نعم ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه بيعه لا يجوز ان يبيعه على أجنبي قد يقول قائل إذا جاء الذي باع الرطب قال يا أخي عندي لك ألف كيلو من الرطب سلم لكن أنا الآن أشتريها منك أشتريها منك أنا بعت عليك قبل ستة أشهر الكيلو بريال أنا الآن أشتريها منك الكيلو بريال ونصف واسترح من استلام وتسليم إلى اخره بيعها علي وأنا تولاها هل يجوز لا لا يجوز بيعها على حتى على بائعها كما لا يجوز على أجنبي لا يجوز على بائعها لأنه باع شيء ما قبضه يكون حك... كلام فقط ما في رطب ولا يستلم شيء يبيعه كأنه باع دراهم بدراهم كأنه أعطاه قبل ستة أشهر ألف ريال وأخذ مقابلها بعد ستة أشهر ألف خمسمائة ريال مثلا إذا اشتراه بليار ونصف وهكذا فلا يجوز هذا حتى ولا على بائعه نعم. ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه يعني على الأجنبي لا يجوز بيعه على من هو في ذمته كما لا يجوز بيعه على أجنبي فصل وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه لأن العقد يقتضي السلامة وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة وإذا قبضه فوجده معيبا سلمه الشيء المسلم فيه على أنه سليم، فلما ذهب به إلى بيته نظر ودقق النظر فوجد المسلم فيه اللي هو البضاعة هذه معيبة فهل يسوء له ردها أو يقال هذه بضاعة استلمتها وخلاص له ردها وإذا ردها يأخذ دراهم وإلا يأخذ بضاعة سليمة إذا ردها يأخذ بضاعة سليمة لأن له بضاعة سليمة وليس له بضاعة معيبة فيرد المعيبة ويأخذ السليمة وان حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في البيع بعد قبضه على ما مضى وان حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى مضى في البيع القبض ومضى العيب اذا وجد قبل القبض وبعد القبض مثلا أنه إذا كان القبض قبضا شرعيا لمثله فالعيب يكون من ضمان القابض ولا يرجع على صاحبه وإن كان قبل القبض لمثله فيكون في ضمان الذي سلمه والقابض له بريء من هذا الضرر والعيب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 يقول السائل بسبب ظروف عملي أستطيع أن أصوم يوما وأفطر يوما ولكن أصوم يوما وأفطر يومين فإذا وافق صومي يوم الجمعة أو السبت فهل يجوز لي أن أصومها منفردا نعم يجوز لك هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما لما اخبر عليه الصلاة والسلام ان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال اصوم التهر ولا افطر واصلي الليل ولا ارقد وذلك ان والده عمر بن العاص رضي الله عنه زوجه امرأة تخير له امرأة صالحة فزوجها جعلها زوجة لابنه عبد الله فكان عمر بن العاص رضي الله عنه يهتم نحو ابنه وزوجته لانه يرى ابنه مقبل على العبادة فكان بين حين واخر ياتي لزوجة ابنه ويقول كيف زوجك فتقول نعم الزوج هو وهو لم يقربها ولم يمسها لانه كان لا ينام الليل يصلي ولا يفطر بالنهار يسوم وكان عمر بن العاصي يظن أن ابنه يأتي لزوجته فلما طال وكثر استفساره والمرأة تستحي فلما طال وكثر استفساره قالت نعم الرجل عبد الله لم يطالنا فراشا ما رايناه زوجه بالاسم فقط وإلا ما قرب منها ابدا ولا مسها فأخذ فذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ابنه لهذا وزوجته وما قام بحق الزوجه قال اتني به فاخذ بيد ابنه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا عبد الله فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك قلت أصوم النهار وأقوم الليل قال بلى يا رسول الله نعم وما أردت إلا خيرا الدنيا ليست بطويله ويستغلها الإنسان في العبادة فقال لا صم يوما من الشهر يوم واحد فقال أجد قوة يا رسول الله قال صم ثلاثة أيام من الشهر قال زدني فإني اجد قوة وتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له صم يوما وأفطر يومين صم يوما وأفطر يومين قال يا رسول الله زدني فإن بقوة قال صم يوما وأفطر يوما قال أريد أفضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك فأفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى يعني قائم بوظائفه وما يستطيع القيام به في حال فطرة يقوم به أهرى الصوم رضي الله عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد المكتب أفضل الصلاة صلاة الليل وأفضل صلاة الليل صلاة داوود كان عابد من الأنبياء والرسل العباد عليه الصلاه والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني ثلث الليل يحييه بالصلاه والعبادة عليه الصلاه والسلام فكان عليه الصلاه والسلام يقول افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وافضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى يعني عنده قوه فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص الى ان قال له صوم يوما يوما وأفطر يومين فقال أريد أفضل من ذلك فإن بيقوة فرخص له صلى الله عليه وسلم في الاول أن يصوم يوما ويفطر يومين فلا بأس بالصيام إذا رتب المرء أن يصوم يوما ويفطر يومين لا بأس أن يصوم اليوم الذي يوافق صيامه ويفطر اليومين الآخرين سواء صام الجمعة مثلا وأفطر السبت والأحد وصام الاثنين مثلا أو أفطر الإربع والخميس وصام الجمعة ثم أفطر السبت والأحد وهكذا فلا يلام لا يقال انه لا يجوز ان تصوم يوم الجمعه وتفطر يومين قبلها ويومين بعدها لا حرج في هذا لانه ما قصد افراد الجمعه وما قصد افراد السبت الصيام وانما قصد الترتيب بصيام يوم وفطر يومين والذي هو افضل من هذا صيام يوم وفطر يوم صيام داود عليه الصلاه والسلام يقول هل يجوز للأب أي والد الزوجة أن يسقط مبلغا من المهر عن الزوج الخاطب بعد الاتفاق على مبلغ معين مثلا لا يجوز له إلا بعد الاتفاق مع الزوجة مع بنته إلا إن كان يريد أن يقعون بما تحتاج إليه البنت ويكون كأنه التزم بهذا المبلغ فلا بأس به يقول السائل لي علاقه مع فتاة في, في الهاتف منذ فترة طويلة والآن فكرت بخطبتها فهل يصح؟ ما دام الاتصال كان في التلفون فقط فلا بأس بهذا بخطبتها يصح أما إذا كان الاتصال اتصال مباشر على حرام فلا ينبغي له أن يتقدم لخطبتها لأنه كلما تذكر فعله القديم السيء كرهها وهي كلما تذكرت فعلها معه الحرام كره كل واحد منهما صاحبه فالاولى إذا اجتمع على حرام ألا يجتمع على حلال لأن كل واحد منهما لا يطمئن لصاحبه يقول السائل رجل جامع زوجته وهي محرمة بالعمرة وهو لا يعلم أنها محرمة إذا جاء معها وهي محرمة قبل الطواف والسعي وهو لا يعلم أنها محرمة فلا إثم عليه هو في هذا وعليها هي اولا فساد عمرتها بطلت وفسدت وعليها المضي فيها تكملها بالطواف والسعي والتقصير وعليها شات وعليها القضاء تقضيها من ميقاتها اما اذا كان جامعها بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها شاة لترك التقصير لانه نسك يقول السائل شخص في المدينة وهو حاج عن شخص في مكة وعلم بذلك في المدينة وأعطى اسم المحجوج عنه ولكنه لم يحرم في ميقات أهل المدينة وجاء إلى مكة وأحرم منها إذا كان الرجل جاء من المدينة ليحج عن شخص ما ايا كان في مكه او في غيرها ما يستطيع الحج فيجب على القادم أن يحرم من ميقات جهته ما يقول إني أحج عن شخص في مكة فأنا أحرم من مكة لا نقول أنت جئت من المدينة لتحج عن هذا الشخص فيجب أن تحرم من ميقاتك أنت ميقات اهل المدينة فإذا تجاوزت ميقاتك وأحرمت من مكة بالحج فاحرامك صحيح وعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام يقول امراه أربعة طفلا في الحولين من عمره فأربعته اربع رضعات من ثديها والخامسة رفض الطفل الثدي فجعلت لبنها في فنجان شاي نصفين وعشقته إياه مرتين كل مرة نصف فنجان فهل هذا الفعل يحرم؟ الجواب نعم لأنه يعتبر الآن خمس رضعات أربع رضعات من ثديها والخامسه من الفنجان اثنتين اصبحت ست رضعات الجميع فهي محرمه ما تفسير الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى قبل صلاة العصر وبعد الأذان أربع ركعات والأفضل أن تكون بسلامين فإن صلىها بسلام واحد صح الأفضل بسلامين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله النبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين